صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم يأمر الذين آمنوا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 فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن الصادقين والصديقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك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 يلعبون ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت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 أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد